الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الثالثة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده يتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى ومن يرعب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما ذكر جل وعلا ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأفعال الجليلة والأقوال الحميدة والدعوات المستجابة والإخلاص تام لله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم وهي دينه الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام إلا من سفها نفسه إلا من رضي لها السفة والسفة هو غد الرشق وهو التصرف على وجه الخطأ أعني السفح والتسرف على وجه الخطأ وبين الله عز وجل فضيله فضله على إبراهيم في قوله ولقد استطيناه بالدنيا فيكون من تبع ملته مصطفى في هذه الدنيا ويكون في الآخرة من الصالحين كما كان إبراهيم عليه السلام. ففي هذه الآية الكريمة هو منها الثناء على ملس إبراهيم وهو دينه المبني على الإخلاص لله ومتابعة لشرائه ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملسى إبراهيم حنيثة قال الله تعالى ثم وحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتباع ملة إبراهيم هو العقل والرشد والصلاح ومن فوائدها أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو السفيه الذي أوقع نفسه في السفه وإذا كان الناس يعدون من تصرف في ماله خط أشواء سفيها فإن من عن ملة إبراهيم أصفهم وأشد سفها ومن ثوائل هذه الآيات الكريمة السنة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكون الله تعالى استطاعه في الدنيا ووعده وأكد أنه في الآخرة من الصالحين ومن طوائل هذه الآلة الكريمة أن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملته صفة أمال الخوف لأنها شريعة الله ولأنها صادرة عن من استفاد الله فتكون هي الصفوة من أعمال الخلق التي لا يرغب عنها إلا من سفيها نفسه ومن الفوائد هذه الأعاجز كريمة إسباط الآخرة وهي دوم الآخر الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل لينالوا جزاء أعمالهم فمن يعمل يفعل ذرة خير يا ومن يعمل يفعل ذرة شر يا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصلاح وصف حميد حتى للرسول فهم أي رسول هم قمة الصالحين وإن كان الصلاح قد يكون قسيما للنبوة والرسالة إذا ذكر أو إذا قلنا معه ما في الذكر قال الله تعالى ومن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصلنا أولئك رفيقا لكن إذا ذكر الصلاح وحده فهو عام للجميع ومن فائد هذه العجل الكريمة جواز وصف النبي بالصالح قوله وإنه في الآخرة في لمن الصالحين وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بالنبي في السنوات يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وإدراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم قال الله تبارك وتعالى إذ, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت الرب العالمين إذ هذه متعلقة بشيء محروف تقدير أذكر منوها ومثميا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال له ربه أسلم أي أسلم الله عز وجل إسلاما شرعيا كما أنه مسلم له إسلاما كونيا قدريا قال أسلمت لرب العالمين فكان جواب جواب مبادرة وفورية لم يتأخر ولم يتوانع قال أسلمت لرب العالمين ولم يقل أسلمت لرب لأن قوله لرب العالمين أعمق وأشمل وهو كالتعليل للحكم أي الإسلام يعني أصفنت لله لأنه رب العالمين الذي يتصرف في عباده كما يشاء هذه الهاتف فيها فوائد أولا فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أضافر الله ربوبيته إليه في قوله إذ قال له ربه أصلي ومن طائد هذه العجل الكريمه الترويه بذكر إبراهيم وبيان فضله وهذه من عادة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى دار وغير وعجر من أحسن عمله فإن الله يرفع ذكر من أحسن عملا بعد مناته ويقير من يبعث حياته وإن كان ميتا قال الله تبارك وتعالى أول من كان عيث فأحيناه وجعلنا له نور يشي به في الناس كما المفضل ما في رسل بخارج منها نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا نورا نهتدي به إليه وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وإلى حلقة مقادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته